سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم